who lives Take the end of all time حسنًا، حسنًا. أوه، oh, يا. Yeah. لقد أرعبت والدك للغاية. والدك قد سقط وارتطم بالحافة بوم بوم بوم بوم. يا <تصفيق> والد غبي. آه. اوذرانر فوق، إنذار كاذب. كانت ركلة. <تصفيق> اتعرف من سيركل؟ في انذار انجاز هذا الاسبوع. حسنا انتهى الامر تفرقوا انشرفوا. ارى ان هناك حاملا اخرى هنا صحيح؟ اه انا لست حامل يا سعد. اوه. جيد ما انك تصلحين ام رائعه. اه ماني اعرف انك متحمس وانا كذلك لكنك تبالغ كثيرا. حسنا حسنا. اعلم تتحدثين مثل دييغو. ولكن لحظه Ai në diego طواقيلي <تصفيق> ملتهبه يا حبيبي ملتهبه <تصفيق> انظر كيف اسير على اطرافي الى اللقيا دييغو <تصفيق> الان او هل انظر بحرص لا تزعجي الصغير الصغير بخير لكن الاب هو المنزعج اه اه اه لا تنظري تفضلي فناء للصغير اوه واو انه انه مدهش اوه بني صنعته بنفسي لاسرتنا لا اكون معهم يمكنك الاتصال سيهناسبك شكرا بطبيعه العمل مستمر به ينقصه تحسينات هنا وهناك لا اصدق هذا تهذب الطبيعه لاجل الطفل تهذب الطبيعه لاجل الطفل لا هذا غير معقول ماني سيتربى ابننا في هذا العالم لا يمكنك تغييره بالطبع أستطيع فأنا أكبر شيء على الأرض حسناً أيها الأب وكيف ستتعامل مع ابنك في سنوات المراهقة هيا يا سيد لا تلمس أي شيء هذا المكان للأطفال هل أنت طفل؟ كلا لا تجيب آه آه دييغو ها أنت فاتتك مفاجأة حسنا حسنا سأشاهدها لاحقا حسنا وداعا أعتقد هناك ما يزهج دييغو نعم لا أعتقد أنه بخير تحدث إليه الرجال لا يتحدثون إلى رجال عن مشكلتهم نقوم بلكم بعضنا فقط هذا غباء بالنسبة لفتاة الرجل يحتاج كثيرا للعلاج النفسي حسنا حسنا ساذهب مرحبا او ليه ما فعلت هذا لا اعرف اذا اسمع الي تعتقد انك منزعج فاخبرتها ان في الواقع كنت افكر انه قريبا حان الوقت ان اتغير حسنا اذا ساخبرها انك بخير لا شيء بك اسمع على من نضحك فقدت مهاراتي ولست مؤهلا لاستصحاب الاطفال الصغار ماذا تقصد تكوين اسره هذا شيء هام وانا سعيد لاجلك هذه مغامرتك ولست انا اذا ترفض اللعب مع طفلي لا لا لا لا انت تسيء فهم كلامي اذهب اذهب وعثر على مغامره يا رجل المغامرات الطيب لا تدع حياتي المنزليه المملة تتال منك عند ذهابك من المفترض ان تعاني ايلي من خلل هرموني ما ننتظر لا يجب ان تغادر اذا لهذا لا يتحدث الرجال الى الرجال ماذا حدث دييغو سيرحل واو واو واو لا بد ان تكون هذه افضل مرحله سنرزق بطفل لا يا سيد سيرزقانني بطفل لكن نحن قطيع اشره انظر الامور تغيرت ماني لديه اولويات الان واجه الامر لقد استمتعنا معا لكن حان وقت الرحيل سنرحل نحن الاثنين لا يا سيد ليس نحن الاثنين كراش و ايدي سياتيان فقط كراش فقط ايدي وداعا سيد حسنا فلتهدئ اهدأ سابحث عن اصدقاء سأجمع قطيعي هل ده هو الحل هي hey! اصدقائي ماذا يحدث حسنا لديك جاجبيتك اوه رائع هل هناك احد اي احد مرحباً أوه ما شكين أنا أدرك شعوركم بالإهمال لا تقلقوا لستم وحدكم بعد الآن شكرا سيه آفينا قد تم تصيبونني باجبه اسف يا حبيبتي انني احبكم كثيرا الان قابلوا العم ماني والعم الي مرحبا مرحبا اقدم لكم اجبرت شيلي يوكو سيد اي ما تفعلوا فهو فكره سيئه شش. اطفال تسمعونك انهم ليسوا اطفالك سيد اعيدهم مكانهم <تصفيق> لن تكون أبًا لما لا اولا سرقه بيض شخص اخر ثانيا واحده كادت تصبح اومليت ربما تبحث امهم عنهم الان لا لقد كانوا تحت الجليد لولا يا لا اشبح بيضات اا اوف سيد ادرك ما تمر به ستكون لديك اسره في وقت ما ستقابل فتاه ذات متطلبات قليله بلا اختيارات أو حاسة شم ما يعنيه ماني هو؟ فاهمت، سأعيدهم لديكما أسرة ومن الأفضل أن أغادر بنفسي سأضل أنا وحدي في الجليد إلى الأبد وحيداً وحدي متوحداً هذا كثير من الوحدة بالضبط ساد، انتظر لا لا عليك سيتعافى سريعا انه احد مزايا كونه سيد لماذا يجب ان اعيدكم انا احب الاطفال انا مسؤول محب راعي ماذا تظنون هم اتفقون معي لا تبكوا لا تبكوا شاشروا على مكان جاف حقا كاجففكم يا لا اعرف الابوه شيء متعب ربما لست مستعدا أخيراً أصبحت أم أين والدتكم؟ أه ماذا؟ وجوه جميلة نظيفة لا عليكم! لا تبكوا! لماذا تبكون؟ أنتم جائعون! ربنا الجوعة! أعرف ما يجب عمله! أش وش! أيها الحيوان الشرير! أنا طفلك وهاجة لبني! كنت أجن أنك أنشى! Ah! Ah! Ah! Oh, dang. Dang. Dang.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 هذه الحيوانات من يهتم انهم مخلدون هدوء امه انه لا يشرب اللعاب الا نفعل شيئا لماذا طفلي وجده اولا لم يفعل بل فعل لم يفعل بل فعل لم يفعل كاذبه ايها الكاذبه وماذا حدث لك انا ام لثلاثه اطفال يستحقوا بعض الشفقه هدوء ادني ارجوك ابني ارحم يا جمعجل توقف توقف توقف توقف توقف توقف توقف توقف توقف توقف يا جوني خاولوا ذلك <تصفيق> يقول الخبراء دعي الأفطال يأكلون ما يريدون أكاحلاني ممتلئان كاحلان؟ أي كاحلان؟ رونالد، من أين أتيت؟ أوه لا هيا، أخرجه من فمك إن لم تخرج جوني من فمك، سنغادر الفناء في الحال واحد اثنان لا تجعلني أقول شلاكة ها هو شليم معافة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا ليس جوني أفضل من لا شيء ها رسين <صفح》> هي اخرجوا من جوفيك سيد مرحبا اهلا مامي <peatpower> لكن جاني اوه <تضحته> <تضحه> انتظر <médico> لا لا او او انا اشف حقا المكان تحطم ولم نقم بتحطيمه خسرنا مهاراتنا المهم انه لم يتاجا احد فيما عدا هاجا وهؤلاء الثلاثه وهي اخبرتك بان تعيدهم وانت لم تسمع انظر ماذا فعلوا نعم لقد علمتهم بعض القواعد الهامة أكل الأطفال ليس قواعد لكنه لفجهم حسنا هذا رائع يستحق نجمة ذهبية طفل الأسبوع إنهم لا ينتمون لنا أيا كانوا وأيا كان مكانهم أعدهم الآن ماني أنا لن أتخلش من أطفالي دلزل لا عليكم لا عليكم ماما هنا ماني خشونه صار زل أريد أن هذه الأمراض سيد مشاهده ميلاد انها ديناصور دفع ابجله الدم والارق والدموع لاوروبيهم ليوم واحد اعيدهم يا مجنون لا هؤلاء اطفالي انا ولا بد ان تتخطيني للحصول عليهم أليس هناك أي شيء أفضل؟ ياه أمشنا أمشنا أمشنا سيد؟ <تصفيق> بالتأكيد سيد بالأسفل حسناً؟ لقد مات يا له من عار سوف نفتقده أوه لا لا لا لا ليس بسرعة كافة إلي لا أقبل المزيد أنت وكريش وإيدي عودوا إلى القرية نعم هذا ما سيحدث إلي رأيت هذا الشيء إن الأمر خطير لن أستمع أوه رائع بعدما ننقذ سيد سأقتله السيدات أولاً السيد قبل الجمال يا مجهود لا ثمر أي مجهود؟ Cid Cid Oh, não, não, não Não é bom, não é bom يلي، يلي انتظري انظري ان شعرتي باي شيء حتى لو بسيطا ارجوك اخبريني حتى نرحل اتفقنا نحتاج شفره اجل شيء ما يعني الطفل سيولد ام ما رايك ها الطفل سيولد ما رايك لا طويله نحتاج لشيء قصير ولافت مثله خوخ خوخ أحب الخوخ هو لذيذ ومستدير ومشعر مثلك أنا مستديرة اه الاستدارة حسنا الاستدارة جذابة كم كنا بما احلم به يا رفاق كنا نعيش فوق حالنا من كامل ونحن لا نعرفه طبيعا او ابحث عن سيد مثلك عجبا منذ متى هذا ليس هذا هو وقت الرخاء نحتاج للمساعده <تصفيق> لا عليك ان اركبه هذا ابدا اما هذا تينوصور او ذلك الوحش من تريد الحياه يا بدبدو لا تقولي يا بدبدو ثانيه الان اشعر بالتفاهم انه نفس شعوري يا يا استديو بوبي يا باك اسمي باك اختصارو باك مينستر اطوالومن بو اه ما هاليبها هنا ماذا تفعلون هنا صديقنا اخذه ديناصور حسنا لقد مات اهلا بكم في عالمي الان ارحلوا هيا ارجعوا ليس بدوني ساد الي انتظري ربما ما يكون عنده حق فيما يقول محال اتينا هذه المسافه لنجده رايت اثار هيا بنا آه. ان ذهبتم من هنا ستجدون صديقكم في الحياه الاخرى كيف تعرف يا اذكى الاذكياء ام mm. اه oh, نعم yeah. الديناصور الام تحمل صغارها الثلاثه وشيئا ما اخضر اللون صديقنا هو الذي يشبه شيئا اخضر استنتجتم من الاثار لا لا بالطبع رايتهم منذ بره يتجهون نحو الشلالات حيث يعتنون بالصغار وحتى تصل لا بد ان تمر من غابه الاحزان عبر وادي الموت يا مسطحاتي الانم واو حسنا حظا سعيدا لنا في العالم المجنون سنذهب الان واو واو واو واو واو واو هل ظننت انه مكانا للنزهه لم يمكنك حمايته لفتك يا صديقي ماذا تفعل بهذه الانياب الواهمه عندما تقابل وحشا انا ادعوه أوه حسنا حسنا كنت قلقا ان يكون الاسم سخيفا مثل شيلدون او تيم لحظه هل تقصد ان هناك شيئا اكبر من مام الديناصور نعم نعم نعم نعم هو من اعطاني هذه اعطاك هذه الرقعه مجانا هذا شيء رائع اجل <تسجل> ربما يعطينا مثله اهلا بك في عالمي تخلى عن الامل ان دخلت هناك حسنا فهمنا النهايه والياس لا لا لا لا لا <تصفيق> Okay. زيرو لماذا ما الخض خوخ ماذا لا الامر هو لدي شعور سخيف انت جائعه تريدين ان تاكلي هناك فاكهه لا ماني لن افعل هذا ان كنت مكانك هذا ليس في ناقصك حقا كما كما لو انني ساخشى زهره جميله أُؤكدُ لم ترَ هذا خاني! <تصفيق> عزيغي، أنت المسؤول عن هذا أترك أصدقاءً أيها المبات يكفي هذا، سأمزخه من الجذور إن فعلتي، سوف ينغلق إلى الأبد ماذا؟ لا تضعي نفسك بمازق ايتها الحامل ساخرجهم قبل عضلهم حجمهم سيتحللون خلال 3 دقائق ربما 5 للبدء انا لست بدينا اشعر بالوخز لا تقل هذا وانت منحشر معي ليس هذا النوع من الوخز اشعر به ايضا انظر سأقوم ايها اسرع حان وقتك يا شرير يا يا يا يا من البدين الان نحفوه من نبات. كل شيء. اه شكرا لانقاذنا. باك هل تساعدنا في العثور على الشيء الاخضر؟ ليس لا. ضروريا بل انه ضروري. امم حسنا ساساعدكم. عندي قواعد. القاعده الاولى استمعوا دائما لباك. القاعده الثانيه ابقوا في منتصف المسيره. القاعدة الثالثة من لديه ريح يسير في النهاية هيا بنا اتبعوني لا بد أن نستخدم عقولنا القاعدة الرابعة نبحث عن صديقنا موسيقى توقفي عن الترقع أتعرب إي أرى أنها يا شو جمعتك ها نقطه لاجل الكسلان هدف التعادل آه. هل الوحش سيعثر على اسيد او المهم هو نه رودي هل تمزح إلى رحمه يعرف كل شيء يرى كل شيء يأكل كل شيء سوف يجدنا <تصفيق> هي اغرب عن وجهي هيا شو انا اعرفه وهو دوده صغير قبل ان يخرج تعيش هنا اعتمادا على خبراتك بمفردك بدون مسؤوليات ولا واحده الامر مدهش بلا اشخاص او قيود اعظم حياه ان تكون اعزب اسمعك هذا مناسب لي مرحبا لا استطيع التحدث فانا احاول استرجاع قسله ميت <تصفيق> لا. انهم يتبعونني اعرف يظنون اني مجنون سندخل في وادي الموت سافقد الاتصال انا احبك حسنا وداعا وداعا وداعا حسنا اتبعوني انظر ستكون هكذا أعتقد بسبب الرائحة الكريهة لكن، هذا الاسم مضحك ماذا الآن؟ سيدتي؟ لا، إنها لن تفعل هذا بابابابا، با با. القاعدة الأولى أو، أو، أو لا، كفا يا ماموش أنت لديك ذاكرة جيدة دائماً استمعوا لباك الان للامام الظهر مستقيم واجل انصحك بالا لا تستنشقي الابخره السامه ابخره سامه يوم اخر في الجنه انتظر <تصفيق> الي انت بخير لا بد ان تشربها حسنا اصطفوا جميعا سيكونوا ايسل لا تجزعوا انها مجرد مشكله تقنيه احبسوا انفاسكم لا يمكنني إن الاحتمال استنشقته وانا ايضا استنشقته أنت تبدو صحيفاً أنا اسمع نفسك حسناً حسناً واحد اثنان ثلاثة اربع كريس ماس كريس ماس عيد و جليل شوقفة أرجل من تومة ليس مسمماً ها؟ هاهاهاها توقفوا عن الضحك جميعكم توقفوا عن الضحك جميعكم ما هي القاعده الاولى ما المشكله فليضحكوا جميعا سيموتون من الضحك توقفوا عن الضحك تعلمون ما هو المضحك <تصفيق> جينا جينا للقاضي سيد <السد> والله احبه فين ما يحبه انه ابل <تصفيق> شكرا لتورطي في الفوضى اعظم مرح احفظ به شكرا لقت انك هتحصل قضيه كان ذلك رائعا <تصفيق> <تصفيق> كتي كتيكو توقف او الا ترى افعلوا كل شيء ها اخوها هو بلل فراشيه اصبح يا لكم لي انا فراشه اه كما سمعت من هذا الذي قلناه سمعت كل الكلام حسناً نعم بللت فراشي كلماً فرغاً يا عزيزي حسناً ها خلنكمل ألم ننسى شيئاً بعد؟ تفضلوا يا رفاق كلوا كلوا ألن تتناولوا الخضروات الخضروات مفيدة كي تصبحوا أقوياء لا لا جعلتهم نباتيين انه اكثر صحه انظروا الي أتمتع ببشره اشعر بكثير عفواً أنا أحاول إقامة حوار هنا لين لا لا لا لا لا لا ليش هذا من أجلنا؟ إنه مليء بالريك واللحم وحي لا لا لا لا لا لا نحن لا لا لا لا لا لا نحن لنأكل الحيوانات الحية انتهى لن يهرب فابق حرا عجلي غير القادر على التحليق الى اللقاء اي اينك يا جبير اها كذا تحل لنا المشكلات لذا انت وحيده هل أحدث نفسي؟ أقول إنهم نباتيون تقول لنا با. أقول فلنتحدث تقول لنا با. أين التواشر؟ أترين؟ هذه هي إجابتك مما تخافين؟ أنت أكبر شيء على الأرض مما تخافين؟ فهمتي؟ اه اه لن ينجو المكان خاطر نهاراً وهو أسوأ ليلاً بالإضافة إلى أن مرشدهم مقبول أوه. تقصد باك؟ إنه مجنون لست كذلك مجنون تماماً ورائحته كريهة أسمت أسمت أنت أو يا صغيري أمساقتك <تصفيق> إنه يخنق قدمه ألا يجب أن نتحرك؟ ماذا؟ ونعطي رودي وجبة قفيفة غير مستحب العقل محق فلنستلح قليلاً سنخيم هنا الآن؟ من جائع انا انت لا تحتاج للسعرات كن في هناك اسقط في يدي ولم اهرب وقفت على حافه الهاويه احملق في عين الوحش انا ابيض ضخم Haa <laughs> عجلا للاسف لكني حيت لا حس لا ما اشعر بمنتهى الحياه الا وانا قريب من الموت قبل ان يبتلعني رودي في حلقي امسكت بالجزء الاكبر اللحمي القرنفلي بنهايه حلقي وتعلقته به وتارجحت للخلف وللأمام وللخلف, وللامام وللخلف وللامام وللخلف وللامام وللخلف وللامام والخلف وللأمامي وللخلف وللأمامي حتى أخيراً تأخيراً وقدفت بنفسي خارج فمه فقدت عيني ذلك اليوم لكنني حصلت على هذه سن رودي اللعنة المثل يقول العين بالسن والأنف بالذقن والمؤخرة بال... بال... إنه مثل قديم لكنه ليس جيداً أنت ابن عرس خارق لا مثيل لك ملك العرس بات بات بات بات بات بوم بوم بوم بوم ماذا الان الان ساروي لكم كيف حولت الديناصور الملك الى الملكه نعم, نعم يا سيدي كفى كفى كفى هذه الخرافات الليله هيا يا ايلي لابد ان تستريحي يا هادمه للذات هيا انام قليلا ساحرسك لا تقلق دع الامر لنا فالليل هو مرتع لنا ما نعم مارشك الليل وداعني يا رودي انタルيري ملغا عني نام جيدا يا اطفال غدا يوم ملتحم التنقيب الشديد افتقدوا اللقاء هل يفتقدونني ها انت رقيقة للغاية Mani Crash Eddie Mani جري انت بخير أ... معذره اردت ان اجعلك بامان و... والان انت في اكثر الاماكن خطوره اهدئ هذا ليس خطئك الامر يفوق كلينا لابد ان سعيده سد اجل لكن لو كنت صديقا افضل له لما كنا هنا صديقا افضل هل تمزحني انت خاطرت بحياتك وحياتي ولفتك وحياه والدك لانقاذ صديقك ليس افضل الازواج لكن صديق جيد اي تو اوه جميع توقفوا اشم شيئا ام رائحه تشبه رائحه الصقر ثم اختلطت برائحه الضربان هذا سد اعزائي لقد وصلنا الى مسرح الجريمه خصل تفرو هيكل عظمي وكتله اوه لا البروكلي ماذا ما حدث؟ ديناصور هاجم سيد، سيد دافع عن نفسه بالبروكلي. حركة ديناصور على الخضروات. انت مجنون؟ سيد لسعودانيا او دفاعيا. نعم واين الديناصور؟ حسنا انت محق. على <تصفيق> الاحتمال الثاني، سيد ياكل البروكلي، الديناصور ياكل سيد، الديناصور ياكل البروكلي واترك البروكلي مهشما. بقى لي متى فقد تصوابك؟ همم <تصفيق> منذ اشهر تزوجت من ثمرة اناناس ثمرة قبيحة احببتها ابق فقط دليلا صغيرا هنا حسنا قد يكون صديقك حي لكن ليس طويلا رودي يقترب الان واو انظروا سهول الالم او ما تبقى منها Oh, oh, oh. افر واحدا جميعا الى الشلال ما هذا الصوت انها الريح انها تتحدث الينا ماذا تقول انا لا ادري لا افهم لغتها خير لا تقلق بشان ان سوف ام اذهبي <تصفيق> الى, و... ثاني... إلى الحبه يا إيلي سنصِل قريباً لا يوجد شيء هنا طقس جميل جيران ودودون اه, آه! مرحبا آه! رودي رودي انا لم اسمع بهذا الديناصور انه سيد فلنتحرك اذا ماني انا ناس انا ناس انها تتوحم رما جريب <تصفيق> فروت برتقال انها مكونات عصير هيا فكري ها خوخ خوخ خوخ او دوفل ماذا ماذا افعل هذا ليس هدف تفلي قدم الان انا اتخيله في عقلي نعم الا انتظرتي قليلا هل يضربه احد نيابه عني اوه علي ما ورا فين؟ لا تقلقي، نحن قادرون هناك حل واحد، انتم ستاتون معي. ماني، اعتني ب ايلي حتى نعود. نعم، هل ستغادر الان؟ انها فرد منا، والقاعدة الثانية. القاعدة الخامسة تلغي رقم 2، لو الامر يتعلق بانثى وايضا كلب لطيف. انا من اخترع هذه القواعد. نعم، لكن انها لابد ماني ان هي بخير. سوف احميك. انت على حق. هيا يا رفاق اعتني باختنا يا سيدي لا باغينا ماذا يعني سوف احميك انها حاله وضع لا في حاله حرب اجل هيا نتحرك او حسنا اهدأ انا بخير والدك والدك قادم لابد ان اقول يا حبيبي ان الوقت صعب تدونا للمغامرة نعم يا سيدي والخطر نعم يا سيدي والموت أيمكن أن تعيد السؤال؟ اخفزك إليها اسمع ساقوم بحمايه ايلي اوقف انت هؤلاء لكن ماني لو وصلوا اليها سينتهي الامر عليك ان تثق بي حسنا هيا بنا لي بيتحرقوا يا حبيبي تحترق اسير على اطرافها تيبي توت تيبي توت اوفرن ايها الراقص انا اضع صغيري اه حسنا اسف أوه. انت بخير هل انا بخير هل تعرف اي شيء عن الولاده لا ليس حقا لكن ماني قادم دييغو انا خائفه هل امسك بمخلبك نعم بالطبع أوه. لم يكن الامر صعب انه مجرد تقل لا ها هون genau هناك روجر لا سيد اعرف روجر هلا انقذنا السيد اولا ثم نعود لاجل روجر ها لا عليكما يا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 الجبناء ابتعدوا <أم> لا تقلق يا إيلي أنت بخير هيا هيا تنفسي الأمر على ما يراب أه استمر في التنفس دييغو سنصل سي هذا هو المهم احضر الذخيرة الساعه 3 فالون <سؤال> قدي <في> الكسلان نعم نسمع صرختنا النجدة النجدة نفقد الكفاءة امسكها مذاقك السمك حسنا سوف نذهب ادهو ركبك يا عي بالي هيا افير نهاية سيد الكشلان أه أه أه أه أه لماذا إنه أنا وأنا وأنا آه! آه! آه! لا أحد يجبعوا ما يحلقوا بهذا الشيء هات سنين <تصفيق> يمكنك فعلها اطفا اطفا لا يمكنني فعلها فقد دفعه اخرى كبيره لا تشعرين بما اشعر به حسنا انسى ذلك فلنفعلها معا <تصفيق> أترككم أترا عندما قرأتم رأسي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ماني هيا يا صديقي أعتقد أنك اقترت <تصفيق> ماني يجب أن نسميها إلي الصغيرة إلي لدي اسم أفضل خوخ خوخ؟ لم لا؟ إنه لذيذ ومستدير ويغطيه الزغب خوخ أحبها رأيت دمعتك لا لا، الديناصور الأخير أصاب عيني بمخلبه انا لست حجرا نحن مقترن <divorce> انه سيد لا <ميقف> اوه, أوه؟ مكتوب <مثل> اوه انه خبي لا هثيل انها انثى مرحبا حبيبتي مرحبا انا العم شد انه انا انت جميله جدا او انها كذلك انها تشبه والدتها الحمد لله لا أصد يا أماني أنت جميل من الداخل سررت بعودتك يا سيد لم أتخيل أن أقول هذا أنا افتقدتك <تصفيق> أتمنى أن يكون أطفالي هنا حتى نصبح أصدقاء هالي <تصفيق> كوكو وعدت نفسي بألا أبكي <تصفيق> لن أبكي لقد اصبحت جزءا من عائله ماذا عنك هل فكرت في اطفال مم. اي اجد الثديات فلنعود الى موطننا ديات من حيث بداتم كان ممتعا فلنجعل منه عاده اا لست متاكده من الامر صحيح تماما نعم بسببي كل الاخطار بالطبع ها حسنا باك سيتوقف هنا لقد ساعدتنا كثيرا مجامله لطيفه لكن الاوقات السعيده تنتهي ولسنا وحدنا هنا ها هاو نودي انا هنا ايتها الحفريه الضخمه هل تبحث عن شيء تعال واحصل علي الى الكهف هيا ابقَ مع الطفل. لا تقلق، اذهب. اخرج من الدنجن. أبلة. بو! أفلتت الـ إيرس. قضاً أسعد في المرة القادمة هذا لن يمنعه هيا بنا انكجروا يا رفاق <تصفيق> شوف تعالوا يا أطفال دعوني أخبركم أنكم في مكانكم الآن هنا كيف تكبرون وتشبحون ضي نشورات عملاقة مثل والدتكم ماما اعتني جيدا بأطفالنا جيد يا نسيت شكرا هل ارعطف لك كلا اجري ليس ماهزا حسنا سافكر في الامر امم نعم لن يحدث لقد مات ماذا سافعل الان شيء يسير تعال معنا تعنينا بالاعلى ها لم افكر في العوده ابدا لقد أمضيت وقتاً طويلاً جداً هنا لن أستطيع التأقل ما هناك ثانية إذن انظر إلينا هل نبدو قطيعاً طبيعياً؟ هذا دليلنا هيا يا خوخ انه حي باك انا لابد ان نعم وايضا هذا العالم لابد ان يظل هنا عليك ان تعتني بهم استمعوا لباك قدنا نخرج هل الجميع بخير؟ اين باك؟ لا تقلق. انه حيث يريد. هل سيكون بخير؟ هل تمزح؟ لا شيء يقدر عليه. رودي من نقلق بشأنه. انا ادرك ان تكوين اسره لا يناسبك لكن ايا كان ما تقرره هو لن اغادر يا صديقي حياه المغامره انها هنا لكن لدي خطبه كامله قد كتبتها كيف اريك انني قوي وحساس نبيل وعطوف او شكرا إنهم يكبرون بسرعة ها أتشكرون أطفالي ولدو في يوم وغابوا في اليوم التالي بالفعل يا سيد نعم كان عملا كبيرا أجل يا حبيباتي اهلا بك في العصر الجليدي